<تكلم> <تكلم> <علم> <تكلم> <تكلم> الحمد لله رب <تكلم> <تكلم> <تكلم> <الحمد الله> <الحمد الله> <مد الله> العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله, الله وصلي على <الحين> أشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله وسلم وبرك عليه وعلى آله وأصحابه من تبع تبعهداه إلى يوم الدين ثم أما بعد فكما يشفق الإنسان على نفسه في البدايات يشفق في النهايات والبدايات مخيفة والنهايات مخيفة كذلك أما البدايات فلأن الأمور بمبادئها وإذا بدأ الشيء صحيحا فأحرى به أن ينتهي صحيحا إن شاء الله تعالى وأما النهايات فالعمل بالخواتيم كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهذه المعاني هي التي اقلقت كثير من السلف حتى ما كانوا ينامون من استحضار هذا المعنى وكل امر او مشروع ثغر ام كبر فهو عظيم ما دام يرجى به وجه الله سبحانه وتعالى وما دام الانسان سيوقف ويحاسب ويسال ويراجع ومن الذي يوقف ويحاسب ويسال ويراجع الملك سبحانه وتعالى والعبد افقر ما يكون احوج واضعف واحقر وقل ما شئت لا حول ولا قوة إلا بالله. من هنا كانت النهايات خطيرة وتبعث على الإشفاق وما يدري العبد كيف يختم له ويبعث الخطر أنه يكون الخاتمة عنوانا للقبول أو للرد نعوذ بالله أن نرد ونسال الله تعالى أن يجعلنا من أهل القبول واعتبر ذلك في أمور كثيرة لو تأملت حتى في مظاهر حياتك العادية تجد أن البدايات لها موقعها وأن النهايات كذلك لها موقعها وأنه قد يعفى عن بعض الخلل في الحادث فيما بينهما لكن إذا بدأت البداية الصحيحة وصحت الخاتمة فما بين ذلك عفو إن شاء الله تعالى هذا المعنى جر إليه ما انتهينا إليه من نهاية هذا الكتاب الذي نسأل الله عز وجل أن يكون لنا لا علينا وأن تكون خاتمة الحسنة تبشر بخاتمة كبرى حين يخرج العبد من هذه الدنيا وقد رضي الله عز وجل عنه وقبله وإلا فلا حول ولا قوة إلا بالله قال المصنف حفظه الله تعالى في خاتمه كتابه بعد أن ذكر بعض أصاف العالم الذي هو العالم حقا الذي له أن يتكلم وله ان يتاثى به ويقتدى والذي له حرمته حتى لو اخطا فانه يعذر في اجتهاده ان اخطا وله اجر ويثاب وله اجران اذا اصاب ولا يقدح في عرضه ولا يتهم ما دام من اهل العلم الذين لهم حضور ولهم باع ولهم جهد وجهاد ختم بهذه المعطلة المعاصرة وهي قلة أهل العلم وكثرت المنتسبين إليه من غير أهله حتى لقد اشتبه الأمر وأصبح الناس لا يفرقون بين العالم وغير العالم وظهرت أصناف كثيرة تعالج العلم وليس من أهل العلم كما ترانا في عامة أمرنا وأحوالنا ولا حول ولا قوة إلا بالله قال حتى لا يشتبه العلماء بغيرهم لقد أفرز الواقع الأليم الذي أطلت فيه الفتن برأسها وشهرت العلمانية سيفها، وغيب فيه كثير من العلماء الربانيين وحيل بينهم وبين الشباب ظاهرة جديرة بالحذر وهي برز طائفة من الشباب المتحمسين للزب عن دينهم ونشر سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم وتأدية فرض الكفاية بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأحياء الدعوة إلى الله وتجديد شباب الإسلام هذا بقدر ما فيه من خير وقدر ما فيه من محاذير لما أطلت الفتن برأسها يقول وشهرت العلمانية ثيفها وهذا موطنه الإشكال ومبعث الصراع وذلك أن المنهج العلماني يتبنى فصل الدين عن الدولة ويتبنى إخراج الدين من واقع الحياة ويتبنى حبس الدين في المسجد وفي دور العبادة فلا يعرف الدين إلا عند الأذان وبالتهاء الصلاة حتى ضر عبادة تغلق ويصبح الأمر يعود مرة أخرى إلى الدنيا ونظامها الذي يسيره الناس والحكام حسب أهوائهم وحسب ما يتفقون عليه بنسبة أكثرهم كما يزعمون أو بنسبة من تسلط عليهم وهذه المناهج العلمانية التي تصادم من أول الطريق إلى آخره شرع الله سبحانه وتعالى الذي أنزله لكي يحكم أمور الناس وينظمها في كل شيء في سياسة واقتصاد وإعلام وفي اجتماع وفن ورياضة وفي يعني تاريخ وعادات وتقاليد وكل ما شئت أما العلمانية فمنهج خبيث هي الكفر بعينه في أقبح صوره والواقع أن العلمانية انتشرت وزادت وحكمت وعلت وتحكمت في كل أمور الحياة وهذا من غربة الدين في هذا الزمان فشهرت سيفها يعني وسلطته على الناس أجمعين وغيب فيه كثير من العلماء الرباني وإذا حكمت العلمانية في المناهج الكفرية فصار أكثر الناس لا يرجعون إلى منهج النبي صلى الله عليه وسلم ولا إلى شرعه ولا إلى دينه فالعلماء الربانيون الذين يدعون إلى منهج الله عز وجل غيبوا فلا تراهم إلا مغيبين وترى غيرهم من يتبنى مسلك العلمانية هو الذي يتكلم باسمهم وإن يعني ظهر في الصورة الدين وحيل بينهم وبين الشباب هذا توصيف للواقع الذي أفضل هذه الظاهرة ما هي الظاهرة لما غاب العلماء قام بدورهم بعض الشباب هذا فيه يعني فائدة وفيه محاذير هذه الظاهرة الجديرة بالحذر أنبرد طائفة من الشباب المتحمسين يعني عندها عواطف لكن ليس عندها تأصيل في العلم وليس يصلح أن يكون مرجعية يصدر عنها الناس خصوصا في مواطن الفتن والنوازل وما أكثرها. هؤلاء الشباب متحمسون للزب عن دينهم ونشر سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم وتأدية فرض الكفاية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإحياء الدعوة إلى الله وتجديد شباب الإسلام. وكأن المقصود هذا يعني من أمثالنا ممن يحرصون على خدمة الدين لمحبتهم له، لكن ليس هم العلماء. قال وقد أصبرت جهودهم بالفعل ثمارا مباركة، لا ينكرها إلا جاحد. وهذا من إنصافه. حافظوا الله تعالى. فيذكر بعض المحاسن لهذه الطائفة التي ملأت الدنيا الآن، وهم شباب الدعوة. الذين يعني أزعجهم واقع المسلمين وبعدهم عن الدين وتسلط العلمانية على مناهجهم في الحكم والاجتماع والسياسة والاقتصاد وكل شيء فأرادوا أن يعذروا إلى الله عز وجل فقام بواجب الدعوه وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ونصحوا الناس وقاموا ببعض الفروض الكفائية التي غابت ربما خطبوا الناس في المجامع وربما درسوهم بعض مسائل دينهم وربما يعني صاحبوهم ودعوهم إلى حظيرة الإسلام ونظروا في يعني من يترك الصلاة فيعظونه ومن تترك الحجاب فينصحونها ومن يعني يغرق في المعاصي يأخذون بيده هذا هو الواقع الذي تراه من نفسك وممن حولك هذا المسلك من هؤلاء الشباب دفع الله عز وجل به وكان هناك يعني مدافع بين الحق والباطل ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض قام هذا الصراع وأثمرت يعني هذه الدعوه ثمرات حلوه ولها ثمرات مرره اما الحلوه فما ذكرهم قال منها أي من هذه الجهود التصدي لشبهات الزنادقة والمنافقين وسائر أعداء الدين وهذا واضح في أن يعني هذه الطائفة من الشباب تكشف عوار العلمانية وتقول إنما الحكم ينبغى أن يقول لله سبحانه وتعالى في كل شيء ولا صح فصل الدين عن الدولة وتقوم بتوعية الناس لشبهات الزنادقة والمنافقين الذين أبطن الكفر وإن تظهروا بالإسلام لكي يفسدوا انتعاش مهمة البلاغ العام بدعوة عموم المسلمين من خلال الخطابة والمحاضرات وغيرها وأنت ترى هذا واضحا ما من بلدة والحمد لله ولا يعني نجع ولا قرية صغيرة أو كبيرة بعيدة أو قريبة إلا وترى قائما لله فيها بحجة من خلال توعية الناس بخطب الجمعة والمحاضرات واستغلال المجامع التي يجتمع فيها الناس فنتج من هذا خير كثير والحمد لله وظهرت ثمرة الدعوة حتى لا ينكرها إلا جاحت تذكير الفاسقين بالله وحسهم على التوبة إلى الله وضمهم إلى صفوف المستقيمين وهذا معنى واسع ليس من خلال الخطب والدروس فقط بل من خلال الدعوة الفرضية أيضا فانتشر هؤلاء الشباب في الجوامع والمجامع في الجامعات والمدارس في البر والبحر في السفر والحضر في يعني رحلات الناس هنا وهناك في وظائفهم ومحالهم وفي بيوتهم وفي متاجدهم فلا يخلو منهم مكان والحمد لله خلط الناس وذكروا الفاسقين وحسوهم على التوبة وضموهم إلى صفوف المستقيمين بمعنى أن كثيرا من أهل الانحراف رجعوا وتابوا وأنابوا وثابوا ودخلوا في عموم المؤمنين وانتظموا في سلك الموحدين ونحن جميعا من هؤلاء فنحن ثمرت هذه الدعوة المباركة أتينا من نفس الطريق ونجتهد أيضا في أداء هذه الأمانة وفي زكاة هذا المسلك فيتأثر أحدنا ثم يؤثر قال إحياء العلم الشرعي كل هذا أيضا جهود أو كل هذه ثمرات تلك الجهود إحياء العلم الشرعي وازدهار حلاق العلم وتنشيط الحركة العلمية الإسلامية هذا أيضا مما نرى هناك علم وإن كان بقدره بقدر زماننا وبقدر همتنا وبقدر يعني جهدنا على عجرنا وبجرنا لكن هناك علما ربما كان هناك وقت ليس فيه شيء من العلم إلا يعني ما ندر لكن الآن بفضل الله لا ترى مدينة ولا قرية إلا وفيها من يدعو إلى درس علم ويشرح فقها أو عقيدة يبينه مسألة أو مسائل وهذا كله من الإيجابية إحياء العلم الشرعي وازدهار حلق العلم فترى الناس يتحلقون ينتفعون بمعاني وحي الله عز وجل من كتاب والسلة ونشطت الحركة العلمية حتى لا ترى بلدة إلا وفيها من أهل العلم من يشار إليه وفيها دروس ومحاضرات وحتى لا ترى يعني في المكان الواحد ربما يعني كثير ممن يشرح العلم وحتى لا يعذل ويصعب أحيانا على بعض من لا يعني يضبط أو بعض من يشكل عليه الأمور أين يذهب بكسرت يعني من يذهب إليه ويختلف إليه حتى احتاج السؤال أذهب إلى فلان أو فلان أو فلان وربما كان في الوقت الواحد وقد ذكرنا لكم من قبل أن المجامع الكبار كالحرمين وغيرهما ترى في الوقت الواحد ربما يعني نحو عشرين معلما في وقت واحد وربما الثلاثة والأربعة مشرحون في نفس المادة وهذا كله من ثمرة هذه الجهود المباركة قال الرد على أهل البدع المنحرفين عن منهج السلف الصالح هذا أيضا من محاسن هذه الجهود أن تجرد نصة السنة هؤلاء الشباب ويعني وغاروا على السنة من وقيعة أهل البدع ونبهوا على البدع وحذروا من أهلها وهذا مسلك صحيح لكن بالضوابط التي ذكرها أهل العلم لما يؤدي المصالح ويدفع المفاسد وجد والحمد لله من يتبنى هذه الأبواب ويقوم بها وصار الناس يعلمون في الجملة كثيرا من هذه المسائل أن هذا صحيح وأن هذا قطأ أن هذا من السنن وأن هذا من البدع بل ربما كثير من يطعطون البدع يعلمون أنها من البدع وقد قامت عليهم الحجة بذلك تناول القضايا الواقعية التي تمس واقع الحياة من حولهم بطريقة مباشرة من خلال المنظور الإسلامي وهذه بركة من بركات هذه الدعوة أيضا لأن الإسلام دين كامل وفيه شمول ولا تخرج مسألة من المسائل مهما جدت واستجدت ومهما كانت من الوقائع الحادثة والنوازل غير المسبوقة إلا أن أهل العلم إذا أنزلوها على حد الإسلام ونظروا تعلقها بالنصوص واعتبارها بمقاصد الشريعة العامة أمكن إدراجها تحت أصل من الأصول وأمكن الاستفادة من النصوص في توصيف هذه المسألة مهما كانت جديدة ومن ثم الخروج بحكم لله عز وجل فيها إما حكما نصيا أو حكما اجتهاديا إذا كانت المسألة نازلة لا ترجع إلى نص أمكن لأهل العلم أن يقولوا فيها قولهم وهذا ظاهر في كثير من المعاملات المعاصرة في قضايا البيوع مثلا ظاهر في كثير من العادات التي استجدت مما ينكرها الإسلام ويكون أصلها تشبه بالكفار ونحو ذلك ظاهر في بعض الاختراعات الحديثة التي يعني تتناوشها بعض الاشكالات أو الشبهات فيقوم بها العلم ببيان هذا والتحذير منه إن كان يعني خطأ ويعارض نصوص الوحي ومقاصد الشريعة أو دلالة على جوازه وأنه لا حرج فيه إن كان يعني لا بأس به وكان منضبطا وهذا كله أيضا يدل على وجود الدعوة في كل المجالات فما من مسألة تجد أو تحدث إلا وللإسلام فيها كلام وبيان وحكم ومنهج يدل على هذا أهل العلم قال إن من الظلم البين أن يوصف هؤلاء الدعاء بالتمرد والعقوق لأهل العلم لأنهم سدوا صغرات كثير من الفروض الكفائية ورفعوا كثيرا من الحرج عن سائر الأمة أقلوا عليهم لا أبى لأبيكم من اللوم أو سد المكان الذي سدوا يعني هذه الطائفة من الشباب المتحمس الذي له عاطفة وله قصد إن شاء الله تعالى صالح وله جهود مباركة كتلك التي تقدمت إلا أنهم في الحقيقة ليس أو إلا أنهم ليسوا علماء راسخين فمن الناس من ظلمهم وقال هؤلاء ليسوا علماء وإنما هؤلاء دعاء وهؤلاء أخذوا الطلال الصدارة من أهل العلم وتمردوا وصار لهم عقوق ونحو ذلك فينظرون بمنظار غير صحيح ويهضمونهم جهودهم وحقهم ويعني يتطرفون في الحكم عليهم وهذا خلاص مقاصد الشريعة فإن هؤلاء أثمرت جهوده يعني ما ذكر وما لم يذكر وما قد رأيناه وما يعني لا يسع الأعمى إلا أن يقر به فكيف بالبصير فمن الظلم يعني اغفال جهود هؤلاء الدعاء من الشباب الذين لهم ثمرات وجهود مباركة هنا وهناك وقف المصنف وهو يعني من أكابر هؤلاء وشيوخهم وقف مدافعا عن هذه الطائفة وذكر بفضلهم ولام من يعني ينحي عليهم بكل لئيمة ولا يرى لهم يعني فضلا أو نفعا أقل عليهم لا أبا لأبيك من اللوم أو سد المكان الذي سدوا وهذا صحيح وكأنه يقول يعني من أراد أن ينكر على هؤلاء بعض ما قد يقع منهم منهم من الخلل فليسد المكان الذي سدوه وعادة والله جميل لو أن العلماء الربانيين وجدوا وكان لهم الدور الذي يسد الكفاية لما ساغى لكثير من هؤلاء الشباب من كان صادقا منهم إلا أن يجلس تحت أرجل هؤلاء العلماء ولا يتكلم ببنت شفه، لكن لما غاب الأمر ويعني قل المعوان والله مستعان كان لابد أن يعني يبرز دور هؤلاء. قال وكثير منهم نشأ في مواقع مضبوط فيها العلم وغب العلماء. لا أنه وجد العلماء فزهدوا في الجسوع بين أيديه والنهل من علمه. وهذا صحيح. كثير من هؤلاء الشباب ربما ليس له كثير طلب وربما يعني لو حاكمناه إلى ما في كتب العلم. أو إلى أحوال السلف الأول من يعني الاجتهاد في الطلب وكثرة الشيوخ ونحو ذلك لو يعني مقلا في هذا بل فقيرا بل معدما بل لا يصلح أن يعني يتكلم بشيء إذا قررناه على حال السلف لكن إذا نظرنا إلى واقع بلدته وطبيعة نشأته من نضوب العلم وغياب العلماء وأنه حرص ولم يجد وحاول ولم يوفق ففعل جهد المقل وعمل بعموم النص فاتقوا الله ما استطعتم فحاول أن يقرأ من هنا أو هناك وأن يسأل من هنا أو هناك وأن يستغل بعض الفرص التي سمحت مع صدق النيه وحسن القصد و. النفح لله عز وجل ونحو ذلك فهذا أمره إن شاء الله تعالى على سبيل صلاح والسلام فلسان حالهم يخاطب العلماء لا تظن بنا العقوق ولكن أرشدونا إن ضللنا الرشادة يعني يقول هؤلاء الشباب بلسان حالهم للعلماء الذين لا يرونهم وهم بعيدون عنهم وقد حيل بينهم وبينهم يعني نحن لا نعقكم ولا نستغني عن جهودكم وأنتم أصلنا ونحن فرعكم أرشدون إن ضللنا الرشاد فهم حرصون على أن لا يكونوا بدلاء للعلماء الذين هم علماء وإنما هم يعني يحاولون أن يسدوا بعض الثغرة فكان من الطبعي والمتوقع أن يتلبسوا خلال الممارسة الدعوية بأخطاء نتيجة عدم تدرجهم في سلم التعلم والتفقه بل التأدب بكثير مما مر ذكره فظهرت نطوءات شاذة في فكر وسلوك بعضهم تحتاج إلى أن يعالجها العلماء بالتهذيب والإصلاح من أخطرها وبدأ الآن أن يذكر بعض العورات وبعض السلبيات وبعض المحاذير وبعض سيء التطبيقات وربما النتائج التي ظهرت على قدر ما اثاث هؤلاء الشباب لما اضطروا لهذه الصداره على قدر ما وقعت اخطاء ولا بد لان الشيء اذا لم يكتمل لن يؤتي اكله على المعنى المطلوب كان الأولى بهؤلاء الشباب وهؤلاء الدعاء أن يصبروا على انفسهم والا يستعجلوا حتى ينضجوا وحتى يعني يستقيم شأنهم وحتى يعرفوا بالطلب ومسافنة العلماء ومساحمة الطلاب والجثو بين أيدي أهل العلم حتى يكون أهل العلم هم الذين يعني يقدمونهم بعد أن ينضجوا وبعد أن ينبتوا لكن دعت الحاجة الدعوية وانتشار الجهل وحاجة الناس إلى نوع من الاستعجال ومرد هذا إلى المقاصد والله يعلم المفسد من المصلح أما وقد وقع ذلك وظهرت له ثمرات والحمد لله حلوة لكن في سنايا ذلك ولا بد كانت هناك بعض الثمرات المرة من أنصف تلطف ومن لم ينصف أجحاف وهذه عادة الناس ما بين المنصف وغير المنصف والمصنف من المنصفين فيما نحسبه إن شاء الله تعالى يقول كان من الطبيعي والمتوقع أن يتلبسوا خلال الممارسة الدعوية بأخطاء نتيجة عدم تدرجهم في سلم التعلم والتفقه استعجلة إما أن يكون استعجل وهو قاصد ومصر وراغب فهذا على خطر ولا بركة في علمه ولا في دعوته أو يكون استعجل به يعني لحاجة الواقع والظروف والضغوط وكثرة المنكرات فأراد أن يقف لله عز وجل موقفا هذا إذا صحت نيته الله سبحانه وتعالى عفو وكريم بل التأدب بكثير مما مر نزكه إذا لم يتعلم على النحو المطلوب وقع خلل أو بعض الخلل في منهجه العلمي سيترتب على هذا أيضا خلل أو بعض الخلل في منهجه التربوي فلا يتأدب بكثير مما مر ذكره فظهرت نتوءات شاذة هذا النتوء يعني على غير العادة كالورم الذي يعني ليس هو أصل حياة الجسم في فكر وسلوك بعضهم قد يكون هذا في السلوك وقد يكون هذا في الفكر والأصول وهذا أخطر وأشد تحتاج إلى أن يعالجها العلماء بالتهذيب والإصلاح هنا لا حيلة بعد توفيق الله عز وجل إلا بالرجوع إلى العلماء الراسخين الذين هم الأصول والعمدة والمرجعية الحقيقية والذين يلزم غرزهم وينتهى إلى قولهم في الفتن والنوازل ولا ينبغي في هذه الأمور أن يعني يقف طالب العلم أو الداعية أو من في معناه موقف الصداره في هذه الابواب بل الكل يسمع ويطيع العلماء الكبار وينقل عنهم وحسبه أن يسير على نهجهم. إذا يعني عمت الفتن وعظمت الخطوب ومن هنا يعني يعرف الصادق من غيره أما الصادق فيرجع ويتصاغر وينزل ويقول لست بشيء وإنما كنت أنقل وهذه المسألة ليست من طاقتي وإنما أرجع فيها إلى الكبار وأما غير الصادق فيكون قد انتفخ وزهرت النتوء <تصفيق> وعظم الورم الخبيث في شخصه وفي دوره وفي منزلته وأصبح يعطي بيانات كبيرة للأمة وتذبب قبل أن يتحصر واستعجل الشيء قبل أوانه فعوقب بحرمانه هذا ضرره شديد وبالغ حتى أنه يزاحم العلماء ويقول من العلماء ومن الكبار يرى نفسه قد صار أكبر من كل كبير في زمانه هذا لا حيلة فيه ولا حول ولا قوة إلا بالله وغالبا هذا يكون هناك خلل في البدايات وإلا لو صحت البدايات مع بعض الإعواز لا تكون النهايات على هذا الحال صلى الله عليه وسلم وأن يسطرنا وأن يجنبنا فتنة القول والعمل من أخطرها يعني من أخطر هذه المحاذير التي وقعت بسبب صدارت من كان ينبغي أن يستوي ويصبر ولا يستعجل انتزاع حقوق ليست لهم في الحقيقة كحق الفتية بل الاستبداد بل بها في بعض الأحيان بل محاكمة العلماء والجرأة عليهم كما مر ذكره والاستغناء عن الاستهداء باجتهادهم في قضايا محورية لا حول ولا قوة إلا بالله انتزع هؤلاء الدعاء كما يعني هو سمتهم أو لعاز أو يعني الخطباء أو نحوهم ممن يرجع الناس إليهم وليسوا في درجة العالم الحقيقي <تصفيق> انتزعوا بعض الحقوق التي ليست لهم في الحقيقة كحق الفتيا وهذا بلاء عظيم أن يفتى أو أن يستفتى أمثالنا هذه مصيبة وقعت في الإسلام ولا شك ومصيبة كبيرة والذي لا يراها مصيبة فربما كان هو المصيبة نعم لكن ما هذا إلى المقاصد والله تعالى يسطر ويسلم انتزاع هذه الحقوق كحق الفتية ما ينبغي لهؤلاء أن يفتوا وإنما ترد الفتية العلماء فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون إنما يفتي في دين الله عز وجل ويوقع عن الله سبحانه وتعالى من كان كبيرا وله شأن وصاحب علم ويعرف من اين تكون الامور ويعرف كيف يخرج الفروع على الاصول وقد شهد له كبار عصره من العلماء الاسباب بانه يعني يدخل ضمن هؤلاء الكوكبه التي يعني ينفع الله عز وجل بها البلاد والعباد ودون ذلك خرط القتاد يعني ليس من السهل أن يضاف مثل هؤلاء ولهذا أنت ترى في بعض الجهات مثلا كهيئة كبار العلماء مثلا في المملكة السعودية لا يدخل يعني عالم ويضاف إلى هيئة كبار العلماء إلا بعد يعني من الذي يختاره العلماء أنفسهم العلماء الكبار يقولون ممكن أن يكون فلان بلغ المنزلة التي يدخل معنا فيها حتى أنك ترى علماء كبار ملأ الدنيا علما ولم يدخلوا بعد في هيئة كبار العلماء لماذا؟ هذا الأمر ليس بالجسير الشيخ نعفمين رحمه الله كان قد ملأ الدنيا علما في وقت ولم يدخل بعد هيئة كبار العلماء ثم دخل لا. يعني كنا نراه يعني هو من هو ولم يكن دخل هيئة كبار العلماء لا. فهذه المسائل الخطيرة فأمثال هؤلاء يعني هم المرجع وليس يعني يعني من كان في حقارتنا أو ضعفنا أو عجرنا أو بجرنا لكن وقع في الإسلام يعني خطب كبير أنصار يستفتى كل أحد كل من جلس على كرسي وأمسك بالميكروفون وجلس معه أمامه بعض الناس يعني ممن لا يحسنون ولا يضبطون اغتر الناس بهذا الواقع مسجد ميكروفون كرسي وكتاب وجمهور إذن كل من لا يميز يقول لابد أن الذي فوق الكرسي صاحب كرسي مفتي هذه مصيبة والله وبلاء ولا ندري يعني أين يذهبوا بنا وأقبح من هذا الاستبداد بها في بعض الأحيان هو لا يفتي فقط بل يستبد يعني يقول هذا هو الرأي ولا ينبغي أن يكون خلافه بل يعني هذا الورم إذا تعظم ربما رأى الناس أو أمكن الناس أن يرجعوا إلى عالم حقا فلا يحتاجون أن يرجعوا إليه لماذا أخذ هذا الدعي المساحة كلها فوقع نوع من الاستبداد وكان الأولى به أن يرشد يقول هناك عالم في المساءات الفلانية هو أولى بهذا ونحن ننقل كلامه بل لا بد في هذه المساءة أن يرجع إليه أما أن نوع من التنازع والاستبداد وينصبح بعض الدعاء مما الكتب لهم بعض الشهرة قضية ليست بالشهرة أو بعض الحضور أو وهذه كلها أقدار وأسرار الله أعلم يعني لا يلزم أن يكون هذا يعني لفضل قد يكون استدراجا ينظر في مثل هذا فوقوع الاستبداد بالفتوى عن أهلها الذين هم حقوا بها هذه من أعظم يعني بلوة يصاب بها هذا المستبد ويصاب بها قومه بل محاكمة العلماء هو يتدرج في الشر يقول بل محاكمة العلماء والجرأة عليهم كما مر ذكر يدخل في هذا الفئة التي يعني يتكلم عنها ومن كان على على شكلتهم أدعياء وطلاب ويعني الحصرم لم يصر زبيبا بعد يصبح الحصرم يحكم على الزبيب وهو لم يمر بهذه المراحل هذا الذي تذبب قبل تحصرمه ورعرع قبل اخضرارته ويعني لم يشب عن الطوق بعد إذا بي يقول أبو حنيفة كافر والألباني مرجع وابن الجوذ يعني حينما نسمعها ولا نقبل أن, يعني أن نقولها مما يقولون لا. كأنها محض سباب يعاقب عليه الشرع وحتى القانون ما معنى أن يقول ابن وسخ مثلا لفظ كهذا في أي علم وفي أي يعني شرع وفي أي زمن كان هذا في الإسلام هذا ليس المسلم بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء فالذي يتكلم ببعض هذه الألفاظ القبيحة التي ربما تدل على بيئته هو يتكلم بهذا على أهل العلم هذا حتى المبتدع الداعي للبدعة يعني إنما يقال هذا مبتدع هذا ضال ويتلطف لكن لا يقال الألفاظ السوقية التي يعني لا تليق إلا بهؤلاء الصغار هذا وقع وربما يعني تبع الناس وجد من تبعه على هذا لكل ساقطه في الحي لاقطه قطة يعني مهما لو خرج الانسان بأي بأي شيء لو دعا إلى عبادة الشيطان فإنه سيجد من يعبد الشيطان معه فهذه المصيبة والاستغناء يقول بل محاكمة العلماء والجرأة عليهم كما مر ذكره والاستغناء عن الاستهداء باجتهادهم في قضايا محورية وهذا من أعظم البلاء نازلة من النوازل ويتكلم فيها هؤلاء الدعاء أو هؤلاء الطلاب أو هؤلاء الصغار وهذه القضايا لا يتكلم فيها إلا الكبار ومن أعظم ذلك قضايا المناهج إذا برز منهج وقع خلاف في مسألة من المسائل وأشكلت الأمور وتحزب الناس وأصبح يبدع بعضهم بعضا ويخطئ بعضهم بعضا لم يكن هناك سبيل للنجاة إلا لاستهداء بعلم وجهاد وفهم العلماء الأسبات خصوصا في القضايا المحورية وإذا نزلت نازلة وكان هناك يعني اختراع جديد أو معاملة جديدة أو يعني شيء جديد ظهر في الناس فليس لهؤلاء الدعاة ولا الطلاب ولا مهما يعني كسرت مجالسهم والعادة أن الخطباء والوعاظ تكسر مجالسهم أكثر من العلماء فليس معنا أن فلان يجلس نو ناس كثير أنه أفضل من فلان الذي لا يكاد يجلس معه أحد هذا فهم فهم العوام هذا فهم الجهال أبدا الراسخ من أهل العلم يعرف بحاله وبعلمه ولا يعرف بكثرة من يختلف إليه كان الشيخ بنباز رحمه الله تعالى يعني مجدد زمانه وكان هو من هو, من هو وهو عالم العلماء وشيخ المشايخ وكان الرجل العمي لا يكاد يفهم قوله ولا يسمع ولا يقول هنا لن بالخطيب المفوه ولا المدرس البارع ولا يعني من يعرف كيفه يعني يعرف الناس بالدرجة التي ربما عليها بعض تلاميذ تلاميذ تلاميذ تلاميذ لكن ليس هذا المقياس بماذا يعني عز الناس وبزهم وفاقهم فاقهم فيما يعني نحسب إن شاء الله تعالى بقلب يعني فيه من أسداب السلام وفيما يظهر ونحسبه والله حسيمه ما هو ما فيه وفيه من الرسوخ وفيه من العلم ما يجعل كل هؤلاء يحتاجون إليه وقد لا يحتاج هو إليه في الوقت الذي لو تكلم لا تكاد تفهم قوله أو يعني يعجبك رائق نظمه وجمله ونحو ذلك ليس قضية كلام وإنما قضية قضية رسوخ وعلم وضريبة هذا العلم وثمرته خشيت الله سبحانه وتعالى وظهور ذلك وقبول يعني ومعان يضعه الله عز وجل بحيث لا يختلف على أمثلة هؤلاء أما الدعاء والوعاظ وأمثال هؤلاء فقد اختلف عليهم كثيرا بل لقد اختلفوا هم على أنفسهم فما زال يعني الواحد منهم يراجع نفسه ويقدم رجلا ويؤخر أخرى ويقول القول اليوم وفي المساء يعني يغيره ويرجع ويقول هذا إن كان فيه رمق وقد لا يكون فيه رمق يعني فلا تراه يعني في الميدان ولا حول ولا قوة إلا بالله هذا من المصائب التي وقعت أن يعني صدق هؤلاء أنفسهم هؤلاء الدعاء بأنهم من أهل الحل والعقد وأنهم كبراء فصاروا ينازعون يعني في حقوق الفتية وصاروا يستبدون أحياناً على الكبار وربما سولت لهم أنفسهم أنهم يستغنى بهم عن العلماء الراسخين وزاد الطين بالله أنهم هدعوا بالتفاف الجماهير حولهم وهذه فتنة الفتن ومصيبة المصائب ونازلة النوازل ولا يعني من جاء منها إلا بعصمة الله سبحانه وتعالى والمعصوم من عصمه الله التفاف الجماهير وكثرت الناس والتابعين ومن يمشي خلفه ويسأله ويعني يظهر له حاجته إليه ونحو ذلك هذا من أعظم الفتن التي يفتن بها العالم الذي هو عالم فكيف بمن ليس العالم أصلا كان العلماء العلماء يخشون هذا وكان ابن مسعود لا يسمح لأحد أن يمشي خلفه ويقول يرجعوا فإن فتنة للمتبوع ذلة للتابع أنت لا تزيل نفسك، وين أبيت إلا؟ فلا تفتني هذه فتنة المتبوع، وكانوا يشددون في هذا، وكان بعض السلف إذا جلس إليه اثنان حدث، ثلاثة حدث، فإذا كسر قام يخاف على قلب، يعني يقول ما أجلس إلا مع اثنين ثلاثة، عندما تعملي جمعك هذا الجمع تقول تكلم، والله ما أتكلم أبداً، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. قال وزاد الطين بالله أنهم خضعوا بالتفاف الجماهير حولهم فتصرفوا كمراكز قوة تضغط على العلماء وتستمد مصداقيتها من الواقع المفروض لا من المؤهلات الشرعية المعتبرة خلاص صرفنا مركز قوة يعني أي عالم مهما كان كبير لازم يرتب معه وإلا هو, هو هي يسحقه لماذا بالجمهور ونفسي هؤلاء أن العوام هوام وأن هذه الجماهير ما ليس لها أي مقياس في أي سوق وأنه يعني يصدق على هذه الجماهير من قال وإنما يعني عموم العوام الذين هم أتباع كل ناعق كما قال علي رضي الله عنه لا تغرنك اللحى ولا الصور تسعة أعشار من ترى بقر هذا صحيح العوام هوام يعني لو لو وجدوا طابورا في الشارع لوقفوا عظم الطابور وتسأل وحدهم لماذا تقف في هذا الطابور قال لك والله ما أدري وتذهب إلى أول واحد فربما تراه تعثر برجله ويصلح نعله أو نحو زالب وقف يعني خلفه رجل لكي يعني يساعده أو نحو زالب فظن الثالث أن في الأمر شيئا أن هبات توزع أو أن يعني خبزا من نوع النظيف يعني أو نحو ذلك فكسرت طبوف أمثالها ليس حج من الذي يغتر بأمثالها وليس وإذا لقي العبد ربه يوم القيامة وقال له لما عصيتني ولما يعني فعلت كذا وكذا هل سيقول يا جماعة فين الذين كانوا حولي وخلفي يصفقون أبدا ولو نادى عليهم ما أجابه واحد ولو عقلنا ما تكلمنا قالوا هذا الواقع هو الذي يحوجنا الآن إلى ضبط الأمور وإعادة ترتيبها وإعطاء كل ذي حق حقه. وصف الواقع الأليم والصراع وتداخل المصالح والمفاسد ويعني على هذا النحو الذي هو معروف هذا يحتاج إلى ضبط الأمور وكيف تنضبط الأمور قال بدعوة الجميع إلى ضرورة تفريق بين العالم الحقيقي وبين كل من طالب العلم والناقل والداعية والواعظ والعابد والخطيب والقارئ والمثقف والمفكر والمجاهد كل هذه الألقاب ينبغي أن تضبط بحيث لا يزحم هؤلاء جميعا العلماء فليس كل من تكلم عالم وليس كل من نقل فتوى مفتي وليس كل من خطب خطبة عالم وليس كل من أظهر سمتا أو عبادة أو كل من يعني يتكلم في أي أمر لبعض الثقافة أو كل من يعني أوزية فصبر على شتى اختلافاتهم وأنواعهم وإن صدقوا وكان لهم يعني من الجهود لكن لا بد من التفريق بين العالم وبين هؤلاء ولهذا لا تكثر في البلد عالما وإذا ضفرت بعالم فأشد عليك يدي ولا تنشغل عنه ب يعني من كان يحسن الخطبة أو يعني يجيد الكلمة أو يعني له بعض الجمهور أو بعض السمت أو نحو ذلك أولا لابد من التفريق بين العالم الذي هو عالم وبين هذه الأشياء الأخرى التي على يعني فضلها ونفعها لكن لابد من التمييز لأن الخلط هنا سيحدث مصائب كثيرة تقدم شيء من الإشارة إليها فلكل وجهة هو موليها فاستمقوا الخيرات يعني يقول نحن لا نهضم هؤلاء الطالب والناقل والواعب والعابد والمجاهد والمفكر و... لا نهضم هؤلاء حقوقهم كل هؤلاء يخدمون الدين إذا صدقوا وإذا يعني صحت نيته فهو على سبيل نجاح وله أجر إن شاء الله لكن لا بد أن يضبط نفسه حتى يعني لا يصدق نفسه بكثرة من حوله أنه صار عالما وليس بعالم ومن ثم قد يفتن بكسر الألقاب ربما تجد إنسانا يعني عاديا جدا فضيلة الشيخ الدكتور الأستاذ الو... أي أي ناس أي نقلب الذي يتحملها وليس بعالم في الأصل مهما كان يعني معهم من الألقاب ومهما أخذ من الدرجات العلمية فالعالم يعني شأنه فوق ذاك كان الشيخ الأذاني رحمه الله تعالى الشيخ الأذاني خرج من الصف الخامس الابتدائي وكان يعني كنا نرى كثيرا ممن يعني سيناقش رساله الدكتوراه ونحو ذلك يأتي ليراجعه في بعض المسائل وكنا نرى مراجعات هذا الدكتور يعني سافهة جدا واحيانا ما ما نقول يعني كيف يصير هذا دكتورا هذه طريقة النظام التعليمي المر الذي صار الناس عليه إذن هذا لا يضره لأن هذا عالم ما معه الابتدائية وما الابتدائية رجل صار علما ما يطلب منه مثل هذا قد لا تقبل جامعة من الجامعات أن يعمل فيها لا تقبل الجامعة هو فوق الجامعة هذا هو العلم وبالعكس قد يكون رجل معه يعني من الشهادات ما معه لكن ليس بعال وليس له أن يتكلم وما أكثر يعني من رعينا بلاء يعني الأمة والإسلام من خلال هذه الألقاء التي جرت على الإسلام ويلات فالمصنف يدعو إلى ضبط هذه المسائل فيقال هذا عالم لمن كان عالما حقا ومن ليس بعالم فلا يسمى عالما ولكن يقال هو طالب علم هو ناقل هو دعية هو نحو والذي نرى رألنا كثيرا من هؤلاء من أمثالنا يعني أحسن أحوال أن نسميه ناقلا هذا الذي ينبغي لأن حتى طالب علم أكبر شوي طالب علم هذا له ثنات قرأناها كثيرا في كتب الطلب ولم نعمل بها فحتى طالب علم نحن لا نرى أخلاق طالب العلم ولا سمت ولا جهاد ولا جهود ولا يعني طريقة طالب العلم في أنفسنا يعني يقول ناقل ينقل رجل ينقل يقول سمعت فتوى في كذا فأنا أنقلها وسمعت أو قرأت كذا فأنا يعني أرشد إليه هذا من أصدق الأوصاف على كثير من يعني متصدرت زماننا أنه ناقل وليس يثلم بهذا وقد يكون داعيه او واعظا او خطيبا او نحو ذلك هذا على حسب احوال الناس ومع هذا فلا نحقر احدا من هؤلاء ما دام له قصد صحيح في خدمه الدين وهذا من انصاف ولهذا قال فلكل وجهه هو موليها فاستبق الخيرات يعني اتقوا الله ما استطعتم وليلج كل واحد إلى أبواب الجنة بقدر ما يمكنه من خلال هذه الجهود التي يقدم بها دينه دون أن يتثور غير العالم على العلم لا بد من هذا القيد دون أن يتثور غير العالم على العلم يعني ما يصعد فوق السور ويقتحم يعني بيته ومنزلته ومكانته ودون أن ينازع الأمر أهله يعني إذا قيل له العالم يقول كذا ما يقول الله أنا لا أرى هذا الرجل، هذا قول ضعيف وإذا نقول له قف من أنت من أنت حتى تقول الألباني مرجئ وابن بان يعني فيه كذا وابن عسامين فيه كذا وأنا لا أقبل هذا القول أنت أصلا غير مقبول حتى يقبل قولك أو أنت يعني كله برمتك أنت غير مقبول وليس باله قولك نعم ودون أن يحقر من فتح عليه في باب من أبواب البر من فتح عليه في غيره هذه مسألة مهمة لا أهل التنفس يعني حتى العالم العالم هو لو كان عالما لا ينظر منه هذا إن شاء الله لكن من فتح له في العلم لا يحقر من فتح له في الخطابة وليس من أهل العلم ولكنهم منضبط بالقواعد العامة والأصول ومن فتح له في الوعظ لا يحقر من فتح له في الكتابة والتصنيف ومن فتح له في يعني العقل والتأمل والنظر وضبطه بقدر ما يمكنه قبل أن يتكلم في المسألة أن يعرف أصولها الشرعية لا يفتح له أو لا يعني ينكر على من فتح له في نوع جهاد أو نحو ذلك كل هؤلاء أهم ضابط لهم الاخلاص واراده وجه الله عز وجل وأبواب الجنة كثيرة وأبواب الخير مفتوحة والحمد لله مهما استطعت أن تلج من أحدها فدونك أما أن يتهارشون تهروا شديك فهذا يعني يحقد على هذا في بابه وهذا يحقد على هذا في بابه هذا ليس أفعال يعني أهل الديانة دون أن يحقر من فتح عليه في باب من أبواب البرج من فتح عليه في غيره على أن يبقى العلم هو الحكم يعني الضابط الذي يرجع إليه هؤلاء جميعا مقتضى العلم ليس معنى أنك خطيب أن تفعد منظر وتقبط وتخلط وتطيح في الناس لأن صوتك أعلى صوت ولأن الناس يعجبهم يعني تدبيج للجمل والعبارات ونحو ذلك أبدا وإنما بضابط العلم كما شاء لك أن تصيح بطابة العلم على أن تكون تذكر النصوص والأثار وتعظ وتجمل في الكلمات لكن في إطار الشريعة وليس خارجها فيكون أسعد المذكورين حظا أشدهم التحاما بالعلم والعلماء وبذلك نوفي حاجة الأمة إلى تجارب الشيوخ وعلومهم وطاقة الشباب وجهوده معادلة مهمة جدا فالشيخ الكبير الذي صار عالما وعادة وغالبا لا يصير عالما عالما حتى مر عليه سنون وسنون وحينئذ تضعف طاقته وتكثر مشاغله وربما يفرغ بواقع الحال الى البحث في النوازل وتدقيق المسائل والتأمل في قضايا الاجتهاد ونحو ذلك إذا بلغ هذا المبلغ فإنه قد يفوت منه وقت كثير ولا يستطيع أن يعالج خطبة كل أسبوع في الجمعة بل أن يعالج درسا أو درسين في منتصف الأسبوع بل أن يراجع أحوال الناس المسائل المتكررة في فتوى طلاق أو بيع أو شراء أو نحو ذلك فيفرغ لمثلها فمن يقوم بهذه الأشياء يقوم من هو دونه من الناقلين والطلبة والوعاظ والخطباء ونحو ذلك لا بعث لكن على أن يكون بينهما رباط وبينهما عقد وبينهما تواصل ما أشكل على الناقد والخطيب والداعية والوعظ رجع فيه إلى العالم وما لم يمكن للعالم أن يوفيه لقلة وقته ارشد فيه إلى الخطيب أو إلى الوعظ في حس التنسيق الذي هو يعني هذه الشريعة وعنوانها فيخرج الشيطان من بين الصفوف مدحورا نكدا ويسلم للدين أهله والحمد لله رب العالمين قال الحافظ ابن البر في التمهيد هذا كتبته من حفظي وغاب عني أصلي العلماء يعني من أنصافهم يرجعون الى المكتوب عندهم حتى يضبطوا الألفاظ والحروف واحيانا يكون في مكان ليس معه كتابه فيضطر إلى أن يصنف كما صنف شيخه إبن تيمية كثيرا من تصانيفه وليس معه كتاب كما صنف ابن القيم بعض الكتب كزاد المعاد وغيره لم يكن محبوس في ينقل وفي البخاري وفي مسلم وعند تلميذية وروى الدارمي وما معه أي شيء من أين يستخرج هذه النصوص؟ من حفظه فأحياناً يشكل عليه أو يخشى أن يكون قدم كلمة أو أخر كلمة فيقول هذا الكلام من حظي وليس بين يدي يعني كتب حتى أرجع وأضبط النص لكن هذا على ما أذكر هذا يعني من أدب أهل العلم لا يعرفون الخب كأمساهم قال ابن عبد البر هذا كتبته من حظي وغاب عني أصلي يعني الأصل الذي أنقل منه الذي كتب فيه هذا الأثر إن عبد البر العمري العابد ينظر في هذا فما ظن اسم عبد البر على كل حال هذا الرجل العابد ربما كان عبد الله العمري كتب إلى مالك يحض على الانفراد والعمل هذا الرجل العابد زاق لذة الخلوة والانفراد والعبادة ومعلوم أن الناسان إذا خلى بنفسه وعالج بعض المجاهدات وصار يقرب الختمات يختم في أسبوع ثم ينشط فيختم في ثلاث في وصار يعني يطيل القنود بالليل يصلي ساعتين ثم ثلاثا ثم خمسا يتدرج ويتدرب وصار يضمن الصوم اثنين وخميس ويصل إلى أن يصوم يوما ويوما وربما صام الدهر ويفطر أيام الاعياد كما رخص في ذلك بعض أهل العلم يعني يقطع بعض السنوات أو نحو ذلك فيحس لذة وأنثا وشرفا وروحا وروحا فمن نصيحته لغيره يرى غيره من شغل بالناس وبالتحديث وبالافتاء ونحو ذلك ويعلم ضرورة أن هذا قد يعني يعوقه عن بعض الأعمال الأخرى التي تثمن هذه اللذة فأرسل هذا الرجل العمري العابد كتب إلى مالك يحضه على الانفراد والعمل يعني قال يعني أترك الناس قليلا وانشغل بنفسك فإن في ذلك يعني معاني لا يعرفه إلا من زقه فكتب إليه مالك إن الله قسم الأعمال كما قسم الأرزاق فرب رجل فتح له في الصلاة ولا يفتح له في الصوم يصلي ما شاء الله سهلت عليه الصلاة حتى أنه يعني يقوم في الثانية عشرة ويصلي إلى الخامسة ما عنده إشكاس ولا يفتح له في الصوم يأتي عنده الصوم على الظهر ويصرخ ثم يقوم وآخر فتح له في الصدقة وهذا الثالث يعني بابه الصدقة ما يمسك شيئا في يده يجد لذاته في الصدقة في إخلاص ولن يفتح له في الصوم، وآخر فتح له في الجهاد هذا يحب أن يكون في صفوف المجاهدين. فنشر العلم من أفضل أعمال البر يعني يقول هذا الذي فتح لي فيه مرس العلم من أفضل أعمال البر وقد رضيت بما فتح لي فيه وما أظن ما أنا فيه بدون ما أنت فيه يعني ما أظن أنني أقل منك فيما أنا فيه وأرجو أن يكون كلانا على خير وبر هذا شأن العلماء وهذا مثلك الحسن يعني كل واحد لا ينكر على غيره ثم انفتح له في باب بير فأبواب البيت كثيرة ولا شك أن الإنسان إذا جمع بينها فهذا مقتضى الهمة وقد ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الجنة لثمانية أبواع وسمى بعض هذه الأبواع باب للصدقه وباب للجهاد وباب للصلاة وباب الريان للصائمين وجعل يعدد والصحابة سكتين جميل كل واحد مرتب نفسه قوي أما أبو بكر فأشكل عليه مسألة مهمة لأن همته تعدد ذلك كله قال بأبي أنت وأمي ما على هذه الابواب كلها لمن دخلها يعني ممكن واحد يدخل منها كلها إنما تقول لي باب الريان فقط ولا باب الصلاة فقط ولا باب الجهاد لا ينفع واحد يدخل منها كلها مرة واحدة لفتحه مع بعض قال قال نعم وأرجو أن تكون منهم النبي صلى الله عليه وسلم أقر أبا بكر على هذا وقال له بقى زاده يعني فائدة لحظها من حرصه وسؤاله ومن حاله وثمته قال وأرجو أن تكون منهم هذا مقفض الهمة وليس معنى هذا أن تقول طيب هو قال لك في ناس لم يفتح له الصوم نهاردة الاثنين نروح نفطر وخلاص وأنا لم يفتح له في الصوم ده سوء استغلال للعلم الانتهازية للعلم بعض الناس يقع على الأثر ويوظفوا بما يدعو إلى مزيد من الدعا والرحل ليس هذا المقصود أبدا لم يفتح له في الصوم عشان يفطر طب وبعد ما يفتروا الضبط تقوم بقى صلي من الضحى ما شاء الله لك لما يفتح ليصطلق والجهاد معروف ما فيش أصلا جهاد الآن والصادق الحمد لله دارا محتاج الصادقة لا طب ما نتفرج من إيه هذا طبعا نوع من الكسل وهذا وال... شأننا على كل حال لا حول ولا قوة لكن الإمام مالك رحمه الله ضرب هذا المثل في يعني ما ينبغي أن يكون بين العاملين من مص ومن عدم تحقير أحد لدور أحد وهذا مهم ولو ضبط الناس هذه المسألة لما وقع تنافس ولا تحاسد ولا يعني وكان كل إنسان يدعو لغيره أن يعينه الله على ما هو فيه وهذا الذي رأيناه من علماء الكبار ما كانوا يتحرجون أبداً من يعني بعض محاسن غيرهم مما يعني قد يرى له الظهور وال ومن أحزب ما أيد من ذلك أن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى يعني كنا في مجلس أو في ممشى فقابله رجل يمني فقال له اليمني أنا من اليمن من عند الشيخ مقبل فقال له كيف هو الشيخ مقبل كان من تلاميذ الشيخ الألباني رحمه الله قال كيف هو الرجل اليمني يعني أشبه بالعمي ما أحسن يعني يعرب قال ما يخرج من بيته أبدا ما يستطيع أن يخش من بيت، هو يقصد من كسرة الطلبة يعني عنده دروس بعد الصبح وبعد الظهر وبعد فالشيخ الألباني رحمه الله وهذا وعيته بعينه جعل يبكي ونزل الدموع، نظر العلم هو تصور ما يخرج من بيته يعني مضغوط أو عنده يعني ممنوع من التدريس أو التعليم أو فيه نوع نعم، فجعله يبكي ويمسح دموعه فأدركنا الشيخ وفهمنا ماذا يقصد يقص يا شيخ هو بخير ال الرجل اليمن لما جف هذا جاع يقول هو بخير وهو بخير يعني لما تحرج من بكاء الشيخ وشيخ جاع يبكي مرة واحدة فتح الشيخ في البكاء شوف الـ الـ لو لم تكن هذه القلوب قلوب علماء فعلًا دخل الله فرط كويس خليه ما أو حتى يوسع لغيره لا هلا أي شيء يعني تنافس هذا لي ليس مسلك الدين مجرد أن سمع أن عالما في مكان فهم خطأا أنه مضيق على ذكاء هذا رحم العلم الذي يكون بين فالعلم رحم بين أهله وأيضا للدعوة رحم بين أهلها كما للصداقة والأخوة وللمهنة ولجميع المعاني عند أصحاب الأصول وأصحاب العقول أما يعني أصحاب الأصول الدنيئة والعقول السمجة هؤلاء يعني غير مقصودين الخاتمة نسأل الله حسنها إذا بلغت الروح المنتهى قال وبعد فقد أتيت على ما عمدت إلى جمعه في هذا الكتاب يعني ما قصدت إلى جمعه في هذا الكتاب راغبا إلى الله سبحانه في صالح العمل ونجاح الأمل فبه القوة والحول وله المنة والطول وهو حسب ونعم الوكيل فيا أيها الناظر فيه المتأمل لمعانيه هذه حال السلف وتلك أثار فشمر مثلهم عن ساق الدأب في سوق الأدب فليس لدى المجد والمكرمات إذا جئتها حاجب يحجبك شمر عن ساق الدأب يعني الجد في سوق الأدب وهذا لأن المصنف صاحب أدب بكل معانية يعني المستطاع فيما نعلم والله حسيب فليس لدى المجد والمكرمات إذا جئتها حاجب يحجبك يعني لو أتيت طريق المجد لن تجد حاجبا يحجبك ومانعا يمنعك فدونك خذ في طريق المجد والمكرمات إذا شئت وإن قعدت فأنت الجاني على نفسك وإياك أن يكون حظك منها أنت هز رأسك تربا قائلا هذه أخبار تكتب بماء الذهب يعني كعادتنا هو عرف طريقة فينقام أكتابه ونضف لك السلام قد يحرك شفتيه يعني إعجابا ثم لا شيء ليس هذا المطلوب فعل زيد السلمي قال كنت عند مالك وعنده محمد والمؤمن يسمعني منه الحديث محمد يعني الأمين أخو المأمون فلما فرغ يعني من سماع الحديث قال أحدهما إما المأمون وإما محمد يا أبا عبد الله أتأمر لي أن أكتبه بماء الزهب ملك ابن ملك الزهب عنده يعني مش ليس إشكالا قال لا تكتبه بماء الزهب ولكن يعمل بما فيه ليست العبرة بأن تكتبه بماء الزهب ولكن يعمل بما فيه وقد يعبر بعضهم بماء العيون هذا جيد لأن ما العيون ليس مصطمعا وإنما سيأتي من ثمرة الخشوع وال... فما العيون أحسن ماء الذهب لأن ماء الذهب عند أصحابي يعني ليس بشيء قال وإني مذكر النفس وسائر العصاة المزنبين بقول الله جل وعلا يا أيها الذين أمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ والآية شديدة والمقصود أن الله يحول بين المرء وقلبه يعني أدرك الفرصة من قبل أن يحول الله بينك وبين المعنى الذي عرض عليك كثيرا فأبيتهم احرص انتفع قبل أن لا تتمكن من الانتفاع ربما بشؤم التباطؤ والتأخير يحجب عنك الانتفاع كما ذكر الله تعالى ونقلب أفئدتهم وأفصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة قد عرض عليهم مرة ومرات فلم يؤمنوا فإنهم لا يؤمنون طبع على قلوبهم فهم لا يفقهون وقوله سبحانه ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد تقصت قلوبهم وكثير منهم فاسقون والمقصود طول الأمل احذر من طول الأمل التزمت واستقمت وأتيت وسمعت وحضرت طيب هل لا فقهت و... أو هل لا تفقهت وتأدبت وخشيت وتخشعت وظهرت فيك هذه الثمرات وإلا فمع طول الأمل يذهب كل شيء إعلاموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون والمقصود الإشارة إلى إحياء القلب بعد موته كما أن الأرض تحيى بماء المطر فالقلب يحيى بسماع الوحي والتأثر به فيا فيامحي القلوب الميتة بالإيمان خذ بأيدينا من مهوات الهلكة وطهرنا من درن الخطايا وعصنا من زلل اللسان وأعيذ نفسي وكل ناصح أن يقول لمن قال فيه الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم مثل الذي يعلم الناس الخير وينسى نفسه يعني ينسى نفسه بالعمل بهذا الخير وتذكره وأن ينضبط به مثل الفتيلة تضيء للناس وتحرق نفسها يعني فتيلة المصباح التي تضيء لنا لكنها تحترق وإلا فما أحراه بقول الإمام الواعظ الفاضل أبي المظفر محمد بن علي بن البل الدوري رحمه الله تعالى يتوب على يدي قوم عصات أخافتهم من الباري زنوب وقلبي مظلم من طول ما قد جنى فأنا على يد من أتوبو كأني شمعة ما بين قوم تضيء لهم ويحرقها اللهيب كأني مخيط يكسو أناسا وجسمي من ملابسه سليب فنستغفر الله تعالى من كل ما زلت به القدم أو طغى به القلم ونستغفره من أقوالنا التي لا توافق أعمالنا ونستغفره من كل علم وعمل قصدنا به وجهه الكريم ثم خالطه غيره، يعني نحذو النفس ونحذ ذلك، ونستغفره من كل وعد وعدنا به من أنفسنا ثم قصرنا في الوفاء به، يعني على عادة الإنسان، وكأنه يقول فإن وقفت بهمتي، فإن وقفت بقدري دون همتي، فمبلغ علم والمعازير تقبله، فإن وقفت بقدري دون همتي فمبلغ علمي والمعازير تقبله فإن وقفت بقدري دون همتي الهمة دائما أوسع من الأدوات والامكانات والقدرة فكأنه يعذر من نفسه فإن وقفت بي قدرتي دون همتي فمبلغ علمي والمعازير تقبله ونستغفره من كل نعمة أنعم بها علينا فاستعملناها في معصيته ونستغفره من كل تصريح وتعريض بنقصان ناقص وتقصير مقصر. كنا متصفين به ونستغفره من كل خطرة دعتنا إلى تصنع وتكلف تزيننا للناس به وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسوله محمد وعلى أله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين